per la talie figlia, no? E per la talie universali, poi Eh, poi lo orna ha va لا لا جبنا لنا ما خير اتروح شوف هذا كذي ها هاي كذا لا خلاص بيلاءنا، بيلاءنا، ميزانين، يشين, يشين. يشين. يشين. يشين. يشين. لا بلشتي بلشتي بلشتي بلشتي بلشتي بلشتي بلشتي кому? не تفتحوا قراءة المجلس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآلِه وصحبه والتابعين. أما بعد التوكيد وأنواعه وحكمه. قال باب التوكيد. التوكيد التوكيد تابع للموكدي في رفعه ونصبه وخفضه وتعريسه. قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكثر وأبسع وأبصع فقال قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمده ويستعين ويستغلقه والحمد لله من شرور نفسنا وصيادة أعمالنا إن يديه الله لا مضل له وإن يمضل هذا الهدي له وأشهد لا إله إلا الله جودة شديدة له وأشهد أن محمد أعجب ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السنين من كتاب النذار إن خير الكلام كلام الله أزا وجل خير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شظى الممول محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة النار قال المؤلف الإمام من أجر روم رحمة الله تعالى عليه التوكيد وأنواعه وحكمه هذا هو التابع الثاني هذا التابع الثاني أخذنا العطف أخذنا العطف ممتاز. عطف بيان عطف النسخ ها؟ هذا النوع الثالث من أنواع التوابع ألا وهو التوكيد التوكيد يقال التوكيد ويقال التأكيد نعم يقال التاكيد بمدي ننفذ ومصدر مصدر اكد ووكد بمعنى اثبت الامر وقرره واما المراده في النحو فهو على قسمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي اما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظ نفسه وإعادته بلطفه أو مرادفه اسما كان ظاهرا أو مضمرا أو فعلا او خرطه او جملته مثاله جاء محمد محمد فمن المال كرمنا الاسم الظاهر اكدنا وتقول قم انت طيب أعظم معك قم قم فعل فعل فعل, فعل. أمو من ثالث لا أريد أن أقول من ثالث زين زين كل فعل يحتاج إلى كل فعل وراء في فعل الأمر يكون هناك كنا يكون هناك ما يكون يكون هناك مستشفى يكون هناك مستشفى يكون يكون يكون هناك يكون هناك يكون هناك يكون هناك يكون هناك مستشفى يكون نحن وأنا او ليس ليش قال يعني احنا واضح لان كان بالتاء وكذلك فعل الامر قم الثاني ضمير المتكلم وجوبا تقديره انت وانت دخلت هنا قم انت انت الثاني الكره هي مش هي قم أنت أنت ما لأن... نا... يفعل نا... نا... نا... نا... قم لا... لا يصح الرا... إسم الظاهر لا... لا يصحون حيث لا يصح إراد إسم الراهن. لا يصح اظهار الضمير يجب أن يسكتار فقم وأنت ف، وأنت فاعل وظنون وأنت... السجين وجبة تقدر أنت وأنت الموجود السنة طيب. هذا بالنسبة ليس والفعل قول الشائع لنا قتل أتاكي أتاكي أتاكي اللاحقون احبس احبسي أتاكي أتاكي مرتين. أتاكي أتاكي اللاحقون احبس احبسي والزين والحر والحرف الح تقول جاء جاء زين وأما الحرف تقول نعم نعم حضرت الدرس والجملة جاء زيد جاء زيد وتقول أي فالسفة نعم واضح نفهم هذا المراجف. ها المرادف يعني مرادف الكلمه تقول مثلا يعني انت فيك كثيره تقول جاء قدم زيد جاء قدم زيد ابتعد انفصل عني نام أجن جاء زينك واضح؟ ما هي فائدة التوكيد؟ فائدة التوكيد تقوية الخبر وإثباتهم ودفع توهم الخطأ ودفع ودفع احتمال الوهم ودفع إرادة معالي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 ما ورد من تكرار الألفاء في رفض في القرآن وهو في غيره فالأصل أن اللفظ يفيد معنى مستقلا وإلا كان مؤكدا تبعوا صوت الرحمن كم كردية طبيعية لا غير مضح. صح طبيعية لا طيب الأولى يعني خلك طبيعية ك... آلاء كالإنكار والتنديد لمن يكذب آلاء الأولى والثانية توكيل الله لا نخ توكيل لأنه الله تعالى في صوت الرحمن عدد علينا كثير من المعنى صحب الله خلق النسجة خلق الانسان خلق البحار الجوال فيه تمشي كل معنى عليها الثاني يوم القيامه بماذا يأجبها لكم تفتح السماء وكل واحد ينخفتها ويوضح المزين من رسيناه وأما ما قال نقام ربه جنتنا زوات أفنان ووصفه وصف من هؤلاء وصف, وصف المقتصر أو أصحاب اليمين ثم وصف المقربين اعلى مرتبه استغلاء وصف المقربين الأول ومن دونهما اقل منهما وصف أصحاب اليمين وفي كل نيمة ماذا يقول وصف يقول سبيعي آلات هذا لازم بالتوشي تفيد ماذا التقرير والإنكار و تنديد هؤلاء كيف ينفرون هذه النياة هي كتيب قوله تعالى كلا إِلَى ذُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّعَ توكيد والله نا ليس يعني دك بعد دك دكاً بعد دك ولا آيات كتبت تتبع ذلك وترى الجبال تحسمها جاملة وهي تمر مضى الصحر ويسألونك عن الجبال فقل ينسيبها الله بنسيبها هذك كندا هذا هذك وذك حتى ما يقش كما قال صلى الله عليه أو كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات الأرض التي يحشر عليها الناس كما قال تبارك وتعالى لا ترى فيها أي وجن ولا أمثال صعود وهبوط الأرض كما قال صلى الله كما يكتف أحدكم خبزا أرض بيضاء نقية لا تفعل فيها ولا ولا شوف لا ولا كبر.طيب بقول الزوج و جاء ربك والملك و صفر صفر. صفر جل الله. صفر كل الآف.لما الآيات أخترى بالعالي.يوما تشقق الس و تشقق السماء بالغمام و نزّي الملائكة تنزينة.تأتي الملائكة على في شبه شفوف.ملائكة السماء بعد ملائكة السماء.أول ثانية ثالثة صفدها. وهذا قال فيه تبارك وتعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في بلد من الغنائم والملائك وقرب جلعه وفيه يقول عز وجل ايضا لا اخرى يا معصوره الجنين ان اجتباههم ان تنفذوا الى مكان السماوات والارض فانفذوا ما يستطيعون لانه يحيط بهم سبع سبور من الملائكه صف الى الاخر وينزل رب تبارك وتعالى وتقدس كما تشكد أسماؤه للقضاء بين نونك فصل القضاء فهذا ما يجب التوجه وهكذا في اليوصول الشريعة ويما يدرس في, في الأصول من قوانب الألفاظ قوانب اللغوية في باب اللغة أن اللفظ إذا دار بين التأكيد والاستقلال ماذا نقول؟ مستقل دقارين مستقل, مستقل. مستقل. مستقل. نقول هذا لفظ مستقل إذا جاء لفظ مكبر في الحديثة والآية تقول هذا يفيد معنى جديد في معنى جديد إذا ما يوجد نقول هذا التوكيد واضح نفو نعم أعيد خواهدين قال المصنف رحمه الله باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه بس وتعريفه وتعريفه هذا التوكيد اللغة تنتمه التوكيد المعنوي هو تقويه الخبر بذكر معنى الاسم المؤكد معنى اسم المؤكد. وله ألفاظ وهي كل ونفس وعين وجميع وأجمع وابصر وأبتى وأكتى. وعامه وقاطبه واضح جمل جملة وجم... هذا اللي هي واضح طيب تقول جاء الامير نفسه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 مفتوض اشقال دعوني طيب طيب ذكر الفاظ لنقرأها ونعلق عنها جيد قال وتعريفه ايضا يتبعهم في التعريف يعني ان الفاظ التوكيد كلها معريفة لأنه لا يؤكد إلا المعرفة لا تؤكد إلا المعرفة لا تقول جاء رجل نفسه لا نعم أقرأ دم وقال نعم ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع عين. أجمع نفس وعين لكنها نفس مع المفرد يكون مفردا تذكر مع المذكر وتؤنف مع المؤنث. جاء زيد نفسه وجاء اثنين بنفسها ومع المثنى والجمع يجمع فيقال جاء الزيدان أنفسهما أنفسهما جاء الزيدان أنفسهما ويفحه نفسهما نفسهما يفتح نفسهما ونفسهما بالتسنى واضح هذا الأفضل الأبسط الجمع أنفسهم تمام؟ وفي الجمع جاء الزيود أنفسهم نعم وكذلك يقال في العين نعم وكذلك يقال في العين زيد نفس والعين وكله وكل واضح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 قبله جميع ايضا جاء القوم جميعهم ثم أجمع كذلك تستعمل مضافة إلى الضمير فشجل الملائكه كلهم أجمع. أجمعون لما ذكر سائل قال لأغويّنهم أجمعين، إلا إبادة منهم لأغرينهم لأغرينهم لأغرين من غافل. لأغويّنهم أجمعين توكيل ضميرهم، واضح؟ توكيل ضميرهم. لأغويّنهم، لأغويّنهم، لأغويّن. هي المبادرة. مفهوم. طرفيني. نبني على الفتح. صحيح من توكيل متقن. في ما حجوة من توكيل تغويّن. والثامس وجوب الغيله أنا <تصفيق> شيطان عليه من لا وهم ضمير متصيد نبني على السقف في أحد مصر برجي وأجمع توكيد الضمير واضح إذا الغرض التوكيد قد تؤكد الاسم الظاهر وقد تؤكد الاسم المغمض يعني هو الضمير واضح كلا يا نجده نفهم هذا حسنا نعم. وتابع أجمع. اللي هي أكثى وأبتى وأبصع. هذه ما يؤكد بها لوحدها لا بد وأن تظهر معها أجمع. وتجو ت بها على نسق نعم. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين. باضي هذا؟ وأكثى وأبتى وأبصع. لا تأتي حالة. لا لا لا يؤكد بها لوحدها بل مرفقة ومردها بأجمع ولا كان تأتي بواحد أو تجمعها كلها جاء القوم أجمع جاء القوم واجمعون أتقعون زك أبصعون أبتعون كما خ جاء القوم أتقعون خطأ أو أبصعون خطأ في بعض الكلمات ما يصح أن تطلق لواحدها. تأتى مع ما يكون معها ملزمة ها ما تقول شعديك لبقيك وشعديك ما يأتي شعديك حاله كل لبقيك شعديك كل شيطان ليفان حسن بسن ها عجليه ومجليه شغر وفغر أو بغط وياضفان موجوده لا تأتي تأتي تابعه مثلاً إذا ذكرت الوحدة لا للي... لا يكون مع هو يوجد معنا الشيطان لكن ما يقال لوحده مع الشيطان بسا مع حسن فغب مع شغب و شاديك مع البيت وهذا كذلك هنا واضح؟ نعم هل تجمع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 مواهب منها بعد لفظ اجمع اجمع واضح ها اجمع توكيل؟ واكتاون توكيد ومصبو من الموار انه يشعر ان ما حق الجمله ذكر ثاني او ما ذكر شيء ذكر ثاني واقول تامل وابصر ايوه مفهوم واضح طيب زيد هاتنا مثال الاعراض قال يا نب قال اعرب الجمله الاتيه اعرب الجمل الآتية قرات الكتاب كله قرات قرات تعال. قرات قرات قرات قرات قرات الكتابة لم ندرسه بعد لكن يعني يا ما أعرف الكتابة نترس به ننصر عندما نترس به فتح كله كله الكتابة كله اللي خلينا على هاتف توقيت لفظي أو معلوي نعم نعم توقيت لفظي والتوكيد المنصوب كيف يكون ويكدع مؤكد المرفوع منصوب المصور مرفوع منصور منصور منصور منصور منصور منصور هذا منصوب اذا التوكيد المنصوب منصوب وهذا مصدرين وهو مضاف ولهذا منصب بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله جاء الله نعم زيد عليه جاء رجال الجيش اجمعين ها كده جاء سلمت على, ها؟ سلمت, على ها؟ سلمت على أخيك عيني سلمت على أخيك عيني سلمت على أخيك عيني سلمت اين تركت تركت لك ما هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو وهو هو هو هو هو هو هو جاء رجال الجيش أجمعون. ها واضح. جاء رجال قائمون، وهو مرتاحين، ممتعون. الجيش، ووظف؟ ووظف الجيش أجمع ج ج جزء أجمعهم؟ كلهم؟ جاء ج جزء أجمعهم؟ كلهم؟ أجمعهم؟ أجمعهم؟ ها ها؟ عندك كلهم؟ عندك ب بمسكن؟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 ما؟ أي إنساني ترى سجاياه كلها؟ أخذنا الممثل خلاص؟ طيب أي ممثل؟ رفوا وهو مظ مظ أيه؟ إيش؟ إنسان يطلب؟ نعم انت جديد جديد قلنا اي انسان ترضى هو المضارع المبني للمعلوم المضارع يقول ترضى أي ترضى سبق سين من من من يسمى فاعله الصواب يقول هناك هي المضارع من اللي مش ما فوق أنا تراقي؟ أنا مقدرة مم. على من الجوريه جيد أي, أي, أي إنسان صغى الله سجاياه, سجاياه مفردها السجية ومثلها سجاياه أبغى سجاياه إذا سجاياه نبني لمن يسمى فعل إذا بعد إيشئة الفائنة أو ناعم فائنة ناعم الفائنة صح؟ طيب لك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 مرفوع التوفيق أي الضمة على من من شجايا أي كاذب هذا نعم ضمة زوا و هو مضاض نعم يا يعني جلية الله كلها كلها كلها نعم كل توفي كيف معنوي برضي. ما نه، شو المفهوم؟ أنا أتفهّم، وهو مضاعف، إنها، سكون كلها من هاي أي إنسان فعلية في محل واضح؟ نعم. الطلاب جميعهم فائزون نعم. فهو. الطلاب طلب متزامن صواعدم ترفع إليه ضم الضاهر جميع توكيد معه توكيد المفروي مفروي مثلا وهو مضاف وهم ويرد ذي عدم ترفع إليه مضاف وهم ضمير متصل مني أجلس في محل الجر بالإضافة متصل خبر للطلاب مفروي عدم ترفع إليه ع عدم جمع الطلاب جميعهم زين <تصفيق> رأيت عليا نفسه <تصفيق> رأي فعل الماضي مبني على السكون اتصال فاعل الماضي مبني مبني على السكون اتصال فاعل الفاعل متحالكة وهي ضمير متصن مبني على الضم في محل رفع فاعل عليا مفعول به منصوب على مثنى صبي فتحة الظاهرة على آخره نفسه توكيد معنويا وتوكيد المنصوب منصوب مثله وهو مضاطن وعلامة أصبيب فتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء وضمير متصل مبني على الضم في محل جر زر مضاطن زرت الشيخين انفسهما زرت الشيخين أنفسهما زرت الشيخين. عاد. زرت المعظمين على ممتاز الشيخاني الشيخاني نعم حتى أهلاً توقيت لأنه معنى مطور كمعنى مطور يا لانه مثنى رحمه الشيخاني ما وصل وتفيد مصر مصر عز وجل الفتحة وهو مضاف وهو مضاف تمام؟ يومنا زين إن شاء الله. وتكلمنا ال في المدرسة على أساس نكمل رسالة. فقال نكملها يا شباب. فنكمل إن شاء الله رسالة. لما بتكفي الدروس. هي مشبوه. ليش مشبوه؟ هو مجهد. ها؟ ليش مشبوه؟ كم يوم؟ يوم كم؟ من سبعة عشر كم؟ ها؟ اجل اجل نعم اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل يوم اجل يوم اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل اجل بارك اجل